Mələ risks, heavenə Oh What's that love? for me. O oh. təhər وا قوالئ يم من الذنب و وفيها ما تفكر ام فتوتل اعيون وانتم فيها خالدون H Mm-hmm. <تصفيق> لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق And I'll لَا وَرَسُولُنَا لَجَنُخٌ يَكْسَبُونَ